لآن القرآن أ موسوعه ذ ب من النابلسي ش ي ط ا م أ للعلوم م تر أن ا ل ه ا ل ا ت و ا ل أ ر ض ب ا ل ح ق إ م ي ش ي ذ ه ا س م ويأتي و جديد بخلق م ا ذلك على الله بعزيز ب ز و و ر ا ل ل ه ج ح س ن ا ف قال الضعفاء للذين استكبروا انا كنا لكم تبعا فهل انتم مغلون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء أ م ص و س و ا ه ا ل ن ا محيص ق ا ل ا ل ش ي ط ا ن للعلوم م ا ا قضي أ م ر إن ل ه ع د ك وعد ا ل ح ق ووعدتكم ف أ خ ل ف ت ك م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 ا ا ل ل ظ م ي ن لهم ع ذ ا ب أ ل ي م و أ د خ ل ا ل ذ ي ن آمنوا و ع م ل و ا ا ل ص ا س ل ا م ت ح ت ه ا ا ل أ ن ه ا ر خ ا ل د ي ن ف ي ه ا بإذن ربهم ت ح ي فيها ت ه م س ل ا م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 وتؤتي أ ك ل ه ا ك ل ح ي ن بإذن ر ب ه ا و ي ض ر ب ا ل ل ه ا ل أ م ث ا ل ا س ل ع ل ه م ي ت ذ ك ر و ن